Wallah malila ntamzarak sayy men illi ngullak erja' mardum ahla ghayh qasdi men terja't fukna marmurana hawayh qasdi men terja't fukna marmurana hawayh Afalamu ili fuzita صرت كل شي انت بينا خليهم يعادونا خليهم يفجرون عاد وشنو هذا فجرونا يصرت <تصفيق> كل شي انت بينا خليهم يعادونا خليهم يفجرون عاد وشنو لك مش عادي <تصفيق> عذل الموت الموزع الوحيد لهذا العمل سيد ابراهيم الهاشم يمتى يا مهدي لا ترجع حلمي استاقي لك عليك شمع الفرح محتار شو لك عليك شمع الفرح محتار شو لك سيد مقصرين ايوه حق <تصفيق> حسين سيد مقصرين ايوه حق حسين hadhurna ya sham'at لو ما تعتني لنا نعتني من شايك واحنا لو ما تعتني لنا نعتني من شايك نعتني وافيك سبحان اللي روح لجلك سيد كل كلمات وادا عبد الحسين الزرجاوي الهندسه الصوتيه سيد خالد البطاط تم التسجيل في مؤسسه النبا العظيم الإسلامية